بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ورقص <تصفيق> فاء جَاءَ الْمُلْكُ غَنَّى غَنِيٌّ حَمِيدٌ Whoa. <laughs> فرعنه سيئاته ويدخله جنمات ويدخله No non وَمَا سَمِعُوا وَأَصْغَوْا وَأَنفِقُوا خَيْرًا إِنَّ أَنفُسَكُمْ وَمَن يوقش mm -hmm.